والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل وإذا قال المقرض إذا ميت فأنت في حل إن ميت وإذا قال المقرض إن ميت فأنت في حل فهي وصية صحيحة وإن قال إن مت فأنت في حل لم يصح لأنه إبراء علق على شرط فصل من فصول القرف يقول رحمه الله إذا قال المقرض إن مت أي أنا فأنت في حل فهذه تعتبر وصية إن خرجت من الثلث نفذت إن لم يكن هذا المقول له وارث ووصية من المعلوم أنها تنفذ إذا كانت في الثلث فأقل ولم تكن لوارث إن كانت لوارث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة وإن كانت بأكثر من الثلث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة فهذا الرجل أقرض آخر فقال له إن ميت يعني أنا قبل أن تسددني فلا تعطي المال للورثة فأنت في حل حكم هذا القاون حكم الوصية إن كان هذا القرض في حدود الثلث فاقل نفذ كان يكون مثلا أقرضه ألف وهو يملك أكثر من ثلاثة آلاف فقال له هذا القول فيكون كأنه وصى له بهذا المال فهو له لأنه أقل من الثلث بشرط أن يكون المقترض ليس بوارث فإن كان الرجل أقرض بعض ولده أو بعض ورثته مال وقال له إن ميت قبل أن تسددني فأنت في حل نقول هذه حكم وحكم وصية وهذا وارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فإن أجاز الورثة نفذت لأن المنع لحظ الورثة أجاز الورثة ذلك نفذت وإلا فلا تنفذ إن ميت فأنت في حل فهي وصية أما إذا كانت بأكثر من الثلث كان يكون مثلا أقرضه ألف ريال والرجل لا يملك إلا ألفي ريال فقط بما في هذا القرض. فقال للمقترض إن ميت أنا قبل أن تسددني, أن تسددني فأنت في حل من هذا القرض فحينئذ نقول لا ينفذ إلا في الثلث لأن نظرنا مال هذا الرجل المقرض فوجدناه ألفين وقد أقرض منه ألف فيكون وصى بالنصف ولا تنفذ الوصية بالنصف وإنما تنفذ في الثلث فأقل فيقال للمقترض لك الثلث الثلث الألفين فقط وليس لك الألف كامل وانما ثلثها فياخذ ثلث الألفين والباقي يشدده للورثه نعم وإن قال اقرض لي مئة ولك عشرة وإن قال إن مت فأنت في حل وإن قال إن فأنت في حل لم يصح فرق بين أن يقول إن ميت أنا قبل أن تسددني فأنت في حل هذه وصية والوصية تنفذ وإذا قال إن مت أنت قبل أن تسددني فأنت في حل نقول لا هذا ما ينفذ لما لأنه إبراء معلق على شرط فلا ينفذ بل عليه على ورثته ان يسددوا هذا الا ان تنازل بعد الوفاة فرق بين قوله ان ميت او ان ميت ان ميت انت المقترد وهذا هو الابراء على شرط وان قال ان ميت فهذا ينفذ لأنه في حكم الوصياء وإن قال اقترض لي مئة ولك عشرة صح لأنها جعاله على ما بذله من جاهه وإن قال اقترض لي ولك عشرة صح لأنه جعالة على ما بذله من جاهه يقول الرجل انا في حاجه ولو طلبت من فلان قرضا ما اقرضني لكن اذا اقترضت انت لي منه قرض اسمي لي انا و إن علي ان اقترضت علي استحيا منك واعطاك القرض لي أعطيك أنا عشرة صح كيف هذا قال لي أن هذا من نوع الجعاله مثل ما لو قلت لزيد ابن لي هذا الجدار ولك عشرة فبناه الا ياخذ العشره ياخذها قلت اقترض لي ولك عشره هذه تعالى هذا الذي كان واسطه ما دفع دراهم ولا تكفل بدراهم ما كفى لك ولا دفع شيئا فهو عمل عملا لاجلك فيصح هذا ولا ربا فيه بخلاف ما لو قال اكفلني عند ثمان بمئة ولك عشرة ما صح ينفرق بين الكفيل وبين واسطة القرض. الكفيل يسدد اذا طوند سدد كم يسدد يسدد مئة ثم يأخذ من زيد المئة وعشرة حق الكفالة هذه ما تجوز لأنه دفع دراهم وأخذ أكثر بخلاف ما لو قال اقترب لي يعني القرض لي وباسمي قل لفلان مثلا ان فلانا يقرأ عليك السلام ويود ان تقرضه وفلان ثقة فلو اقرضته سيرد عليك القرض وقلت ما قلت حينئذ ثم قال لا بأس اقرضه فاقرضه مئة فانت الواسطة تستحق العشره المشروطة لانك حصلت القرض المطلوب بخلاف ما لو كان المقت... الواسطة اقترض لنفسه واعطاها لزيت واخذ عشره هذا ما يجوز له لانه اخذها مقابل دراهم وان قال اقترب لي مئة ولك عشرة صح لانها جعاله على ما بذله من جاهه يعني جاهه تكلم مع زيد وربما زيد استحيا واقرض بواسطه الواسطه استحيا من الواسطه واقرض المقترض ولو جاء المقترض مباشره يمكن ما يقرضه زيت نعم وإن قال تكفل عني بمئة ولك عشرة لم يجز لأنه وإن قال تكفل عني بمئة ولك عشرة فرق بين تكفل وبين اقترب تكفل قام مثل ما يقول اكفلني اكفلني بمئة ريال وأنا أعطيك زيادة عشرة الكفيل هذا سيلزم بالسداد إذا لم يسدد المدين كم يسدد الكفيل مئة لأنه كفل مئة كم يأخذ من ال... الذي طلب الكفالة سيأخذ منه مئة التي سددها ويأخذ منه عشرة أجرته فهو دفع مئة وأخذ مئة وعشرة فلا يجوز وإن قال تكفل عني بمئة ولك عشرة لم يجوز لما؟ لأنه لأنه يلزمه أداء ما كفل به فيصير له على المكفول فيصير بمنزلة من أقرضه مئة فيصير قرضا جر نفع جر نفع ما هو هذا القرض كم النفع العشرة المتعهد بها قال اكفلني ولك مئة ولك عشرة اكفلني بمئة ولك عشرة الكفيل كفل قال انا اكفل هذا بمئة التفت صاحب الحق على المدين ما وجد عنده شيء من يطالب يطالب الكفيل الكفيل كم يدفع سيدفع مئة من تكون عليه هذه المئة على المدين، بكم سيطالبه يطالبه بالمئة التي دفع وسيطالبه بالعشرة التي التزم بها سيأخذ عما دفع مئة وعشرة ريالات وهو لم يدفع إلا مئة واحدة نعم ولو أقرضه تسعين عددا بمئة عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق برؤوسها لا تنفق وكانت لا تنفق برؤوسها فلا بأس به لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن ولو أقرضه تسعين عددا بمائة عدد انتبه اقرضه تسعين تسعين قطعة بمائة قطعة كان يكون مثلا دراهم بعضها اكبر من بعض فهذه التسعين تساوي المئة من حيث العدد هذه عددها تسعين وهذه عددها مئة زين هذا الميزان تجد هذه كيلو وهذه كيلو ما تزيد هذا لا بأس به بشرط الا يكون من المئة ميزة في السعر على التسعين ان كان لها ميزة فلا يجوز لأنه يكون قرض جر نفع لكن ليس لها ميزة فلا باس اذا كان وزنها واحد قيمتها واحده مثلا اقرضه تسعين جنيه مما ضرب قبل الف على ان يسدده مائة جنيه مما ضرب بعد الف ومن المعلوم ان ما ضرب بعد الف واربعمية اقل مما ضرب قبل ألف واربعمائة بأشرة بالمية وهذا شيء معروف عند الناس والوزن لا يختلف مثلا التسعين والمئة سيان لأن التسعين الواحد من التسعين أثقل من الواحد من المئة بالعشر فيكون وزن التسعين وزن المئة واحد لا يختلف نقول اذا كان وزنها واحد فلا بأس بشرط شرط اخر ما هو ان يكون سعرها في السوق واحد ان كان الناس يفضلون ما ضرب بعد 1400 فلا يصح او كان الناس يفضلون ما ضرب قبل 1400 فلا يصح بشرط ان يكون نفاقها في السوق واحد ما يختلف مثل على سبيل المثال التقريبي مثلا 500 ريال قطعة واحدة مثلا فئة 500 او فئة خمسمائة او خمسمائة ريال فئة مئة او خمسمائة ريال فئة خمسين ريال هذه قيمتها ونفاقها في السوق واحد انت مطالب بخمس بخمسمائة نقدت ورقة واحدة او نقدت خمس ورق او نقدت عشر ورق من فئة الخمسين كل واحد ومثل ذلك مثلا الذهب او الفضه المجموع هذه مثل مجموع هذه سواء بسواء لا يختلف وزنا ولا في السوق بخلاف ما يختلف وزنا ويختلف في السوق فلا على سبيل المثال في الدولار مثلا فيما أعلم إن فئة أغلى عند الناس من فئة ما ادري هذه فئة الدولار الواحد أغلى ولا فئة مئة الدولار أغلى لأن فيها شيء يتميز عن شيء مع سعبها وقيمتها واحدة فمثل هذا إذا باعه عليه أو أقربه إياه وشرط أن يسدد من النوع الثاني فلا يصح لأن فيها نفاق ترغب في الشراء مثلا اكثر من الفئة الاخرى فالتي ترغب اكثر لا يجوز ان يشرب السداد منها لانه جرى نفعا نعم وان كانت تنفق في ولو اقرره تسعين عددا بمائة عددا يعني التسعين تسعين قطعة والمائة مائة قطعة لكن الوزن واحد والسعر في السوق واحد تسعين او مئة لان وزنها واحد نعم وان كانت تنفق في موضع برؤوسها لم يجز لانها زياده وان كانت تنفق في موضع برؤوسها يعني لها ميزه يقول مثلا انا اقرضك ألف ريال فئة العشرة عشرة ريالات بشرط أن تسددني ألف ريال فئة الخمسمائة أنا ما أريد تعطين مئة ورقة كل واحدة بعشرة ألف أريد تعطين ورقتين فقط من فئة الخمسمائة فلا يصح اذا كان عند الناس فرق والخمسمائة اغلى من فئة الريال اذا كان هناك فرق فلا يصح واذا لم يكن هناك فرق فيصح فمثلا في حال في ما هو عليه الان لا فرق اقتربت الف رددت فئة العشرة أوردت فئة الخمسين أو فئة المئة أو فئة الخمسمائة لا فرق كله سددت ما عليك لكن إذا كان في وقت من الأوقات يكون عند الناس فرق فئة الخمسمائة يقول أحبي لي من فئة العشرة لأن العشرة تكون ثقيلة وكثيرة في الجيب وفي التخزين وكذا والنقل بخلاف فئة الخمس مع ورقتين فقط. فإذا كان لها نفاق عند الناس في برؤوسها فلا يجوز لأن هذا يكون قرض جر نفعا. نعم. فصل. وإن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح. وقال خذ نصفه وفاءا ونصفه وديعه أو سلما جاز. وان اقرضه نصف دينار او اقرضه نصف جنيه او اقرضه مائه ريال ثم جاءه بفئه اكثر جاءه بجنيه كامل او بدينار كامل او بفئة مئتين ريال وقال خذ قرضك النصف والنصف الاخر ابقه عندك وديعني اي قال النصف الاخر اشتري به منك برا او تمرا يكون سلما في ذمتك فلا بأس إذا تراضي على هذا صح يقول مثلا خذ حقك والباقي خلوه عندك وديعة والباقي قيمة سلم لا بأس لكن إذا أبى المقرض هل يلزم يقول تلزمك أن تأخذ هذا لأن هذا حقك وزياده يقول لا أنا ما أريد الله حقي يا أخي أنا أقربتك نصف جنيه اعطني نصف جنيه بحلالي أحفظه لست ملزوم بأن احفظ لك حلالك أنا عسى أحفظ حقي فأنا ما أريد أن تعطيني جنيه وقول نصف وفا ونصف أمانة أنا ما أريد أمانة هل يلزم المقرض بأن يأخذ هذا لأن هذا حقه وزياده يقول لا ما يلزم يقول مثلا النصف الآخر بيع عليه علي فيه رطب القمح وقت الجذاذ مثلا يقول لا اعطني حقي ولا أريد ولن أبيع عليك ولا أريد إلا حقي هل يلزم المقرض يقال له خل المبلغ كامل وبيع عليه لا لأن البيع لابد أن يكون عن تراضي وقال خذ نصفه وفاءا ونصفه وديعه او سلما جاز وان امتنع نعم وان امتنع من اخذه لم يلزم لان عليه ضررا في الشركه والسلم عقد يعتبر فيه الرضا وان ابى المقرض فلا يلزم لما قال لان عليه ضرر في الشراكه يقول هذا الدينار يشغلني لان نصفه لي ونصفه ليس لي انا اريد حقي فقط ما اريد ان تشاركني بهذا الدينار وكذلك عند السلم ما يلزم بان يبيع عليه سلم لانه يقول ما لن ابيع الا برضاي ولا تجبرني لا انت ولا القاضي ولا غيركم ما احد يجبرني اني أبيع سلما ولا نقدى وإنما البيع تراضي راضي نعم ولو أقرضه نصفا قراضة على أن يوفيه نصفا صحيحا لم يجز لأنه شرط زيادة شرط. لأنه شرط زيادة ولو أقرضه نصفا قراضة القراضة الشيء الذي ليس بكامل فيه دخل يما فيه غش او في عيب في عيب ايا كان قال انا اقربك مثلا هذا على ان تعطيني نصف صحيح سليم من العيوب هل يصح لا هذا ظاهر لانه شرط زيادة مثل يقول هذه معي ورقة فئه مئة ريال مقطوعة يعرضها على هذا ما يقبلها يعرضها على هذا ما يقبلها يعرضها على هذا ما يقبلها جاء المقترب قال اقربني اياها قال على شرط من تعطيني مثلها مقطوعة هذه ابحلتني واتعبتني اعرضها على كل من اشتريت منه شيئا ما قبلها يقول نعم انا اعطيك مئة جديدة هل يصح لا لان هذا قرض جر نفعا لانه ربما ذهب منك وباع هذه العشره او باعها باقل من قيمتها لانها معيبه فيها شق فيها ساقط فيبيعها باقل فيكانه اخذ منك تسعين ويسلمك مائه فلا يجوز لا يجوز ان يشترط المقرض وفاء أحسن مما أقرب وإنما يكون مثله فقط وإن أعطاه أحسن عند الوفاء بدون شرط فلا بأس بذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هو انا متأكد انهم مسجلينهم تشوف هو شكل اللي عندهم عشان الشباب لهم هنا تعرفهم اكثر مسجل واحد مسجل يقول على الله والثاني ما سجل تساله <متحدث> عنه تساله صاحبه حاله يقول وإن تنفق في موضع برؤوسها لم يجز لأنها زيادة أنا وضحت هذا في حال الكلام على العبارة فإن كان السؤال مكتوب قبل المرور عليها فهو ما يحسن هذا وان كان كتب بعده فاين انت لاني ركزت عليها ومثلت بالدولار مثلا وبالريال فئه الخمسمائه وكذا الى اخره على انك كتبت السؤال وصرحت ذهنك ما يصير أنا قلت أحيانا يكون المفكوك والمجموع سعره واحد لا بأس مثل ما قلت إذا سدت خمسمائة ريال فئة خمسمائة أو فئة مئة أو فئة خمسين سواء سواء هذه ما لها نفاق في موضع دون موضع سعرها واحد وقلت إن الدولار فيما أعلم إنه بعض الفئات أرغب من بعض فأعضل الفئات لأن فيه فئة خمسمائة وفيه فئة مئة وفيه فئة خمسين وفيه فئة خمسة وعشرة وفيه فئة دولار واحد فبعضها أرغب من بعض فإذا أعطاهم الفئة من الفئة التي اقل رغبه وشرط عليها ان يكون الوفاء مما هو أكثر رغبة فلا يجوز لأن هذا يكون قرض جر نفعا وإن كان لا فرق مثل الخمسمائة ريال